يا ايتغينا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله whole thing. يا أنيتها النفس المطمئن يا أنيتها النفس المطمئن bi killa bi thammowi bi killa allahu akbar fazil quli fi ayyali wazquli jannati